صعات القيام يتابكم الله تستووا الله, الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 قال إِنَّ قَدْ عَلِمْت مَا أَنزَلَهَا أُولَٰئِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا فَأَرَاد أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جميعا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 يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ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 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلُّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك لبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 وَنَتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّن فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذبا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 وَنُقلَلّبُم دااتَ المين وَذ تَ الشّمَالِ وَكَللبُهمم باسِقُ ذِرَاعي بالِالوصيد لَ الطَّلَعتَ عَلَيهِمْ لََّيتَ مِنْهُ فرَار لََّيتَ مِنهُم ف رَار وَلَُ لِئتَّ منِنهُ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 فَالْيَاضُ الرَيُهَا أَزْكَ طََامَا فَْيَأْتِكُم بِرِزقِم مِنْهُ الَتَلَ الطَّفْ وَلَا يُشَّيرًاَّ بِكُم حَدَا إَِّم إ إن يَظْهَر عَلَيكُمْ مِجوكُمْ أَوْ يُعيدُكُم فيِي مِلَّم وَلَا تُفْلِح إِذًا أَبَدَ وَكَذَلِكَ أَعثَرنَا عَلَيهِمْ لِعلَمُوا أَن وَعْدَى اللهَّهِ حَبُّ وَأَنَّ السَّاعتَ لَا غعبَ فِيهَا إِذِييَتَنَازَعونَ بَيْنَهُم أَمْرَهُم فَقالَاُ بَنُوا عَلَمْ فَقالوا بَنْوا عَلَيْهِم بُنْيَانَبْ رَبُّم عْلَمُ ب بهِمْ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 انظر بلهما مثل الرجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم من شيء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 ولما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه وما اظن الساعه قائمه ولا اردت الى ربي لا اجدن خيرا, خيرا منها منقلبا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 حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها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 ونضرب لهم مثلا الحياة الدنيا كما إن انزلناه من السماء كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هاشما تنتره الرياح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 وَضِع الكتاب فَترَرَ المُجرمينَ مشفقينَ مِ مافِي وَقولُونَ يا وَإلََنَ م لِه الكتابِ لا يُغادِر صغيع م لِه الكتابِ لا إلا حصَّاح وَجد مَا عَعملِلُ حغرَ وَلَا يَظلِمُ رَبّكَ أحدَدَ وَإِذْ قُلْن للِمَلائِكَ تِسجدد لِآدمَمَ فَسَجدوا إَّا إبلَلس إِلَّا إذَلسَ إبليس إبليس كانَانلََ مِنَ الجِن فَفَسَقَعًَا أَمْرِ رَبّ افَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُمْ تَتَّخِذُونَ الْمُضِلِّينَ عُبَدَاءَ ويوم يقولوا نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم, فدعوهم فلم فَلَمْ لهم وجعلنا بينهم بَيْنَهُم ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها يعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا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 إِنَّ جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةُ لَوْ يُؤَاخِذُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُ الْعَذَابِ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 إإذْ قلَم سَالِ فَتَ ل أَبَ رَحُ حتىَ أَبلُ غَمَجمَعَ البَحرَيينِ أَْ أأَمْضَحُ قُوبَ فَلََّا بَلَ غَامَجمَعَبَْنِهِ مَا نَ ساح تَهُمَا فَتَّخَذَ سَبِي لَ فِي البَحْر صََبَ فَلََّا جَوزَا قَالَ لِفَتَاتِنَ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 قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على آثارهما قصصا فوجدى عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه, وعلمناه من لدنا علما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 أرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منهما زكاة وأقرب روحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكانت تحتهو كنز لهما وكانت تحتهو كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة, رحمة من ربك وما فعلت عن أمري ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا الله الله